بسم الله الرحمن الرحيم قال قال الرفاعي عن كل اجابه وما كفاك باحتجابه واستقبلي اهدى الصفور اليوم واطرحي عنك النقابه آه اهد الحجاب لقد تباعد يومه عنا وغاب قال الصفور تقدم فتقدمي شجاعه رمي الحجاب واقدمي ان الحجاب عن الحضاره حاجب ارميه ترقي للرطيب سلمي هي خدعه هي هي خداعة من ماكر متحيل داعي فجور فاسق ومذمم هي خداعة من ماكر مُتَحَيِّلٍ دَاعِفُ جُورٍ فَاسِقٍ وَمُذَمَّمٍ دَاعِفُ جُورٍ فَاسِقٍ وَمُذَمَّمٍ مكيدة يكتبها عملاء الماسونية اليهود مكيدة ويحررها أهل العلمنات مكيدة هذا يمزق الخمار وذاك يعري الصدق والآخر يروم نزع الإزراء لتصبح فريسة ممزقة ساساء في دائرة مكيدة. الموت مكيدة. مكيدة ثم لم يزالوا في وساوسه حتى قصرت الثياف لعلج الباطار شعر المرأة مع نسيم الهوى ربيع وفي الصيف والشتاء مكيدة. هكذا خرجت المرأة متبرجة سافرة <تصفيق> اختلط بالرجال الأجال اسم التطور والحضارة نساء في دائرة الموت احذري, احذري الحب الذي لا يظهر إلا في آخر الليل كالخفافي ليس حبا عفيفا ولا عشقا صادقا فل <تصفيق> هو حرق للأعصار <تصفيق> وإشغال للقلوب والأرواح <تصفيق> وقتل للمشاعر النبيلة ووأد <تصفيق> للفضيلة <تصفيق> إنه جحيم لا يدرك بشاعة وشناعة الا من جربه وعرفا جحيدا ان تستجيب <تصفيق> لدعاتي هدامه ل ديني فنهى عن الطريق جهنمي جحيم قطعت الصلاة بربي فقطعت الصلة بي ووكلني الى نفسي وهواي يا شقاء من كان هذا حاله لقد اصبح والدي كالشبح امشي متهالك يكاد يسقط من الاعياء بينما اصبحت امي هزيله ضعيفه تهدي باستمرار سجنت نفسها ارادتها داخل المنزل اشيط كلام الناس ونظراتهم حيث. فهل بعد هذه العبره من عبره هل بعد هذه العبرات من عبرات سهل من دمعه دمع في حرقه الذنوب والعصيان تخفف مراره البعد والحرمان دمعة, دمعة. دمعة من جلي بهذا الظلمه الليل الحزين وظلام السنين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها ثانيه تقشعر منه موج جلود الذين يخشون ربهم كُلَّ مَنِ اجْتَلَى جُلُودُه وَقُلُوبُه إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ درج قن الله بشائر الهدايه حافظت على الصلاه في اوقاتها ارتديت الحجاب الاسلامي وتفقهت في كثير من امور ديني اسد العفيفه والمصونه انها تبد تبذل للخبيث المجرم تبد تبذل للخبيث المجرم ان النصيحه للانتاج الاعلامي تقدم مساء في دائره الموت لشيخ نواف بن حمل المورق الحمد لله <تصفيق> الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الذلل وافاض عليهم النعمه وكتب على نفسه الرحمه وضمن الكتاب الذي كتبه ان رحمته سبقت غضبه دعى عباده الى دار السلام فعمهم بالدعوه حجه من هو عدلا وخص بالهدايه والتوفيق من شاء نعمه من هو فضل فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله وامينه على وحيه وخيرته من خلقه ارسله رحمه للعالمين وقدوه للعاملين ومحجه للسالكين وحجه على العباد اجمعين فصلى الله وملائكته وانبيائه ورسله وعباده المؤمنون عليه كما وحد الله وعبده وعرفنا به ودعا اليه اما بعد ايتها الاخت في الله ان الاخوه في الله لها مقتضيات كثيره منها النجدة والنصره والتعاون والمساندة والنصيحه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء الحوائج واهم من ذلك كله النظر في احوال المسلمين والبحث عن الحلول للمشكلات والظواهر التي تجد عليها بين فتره واخرى ومن المشكلات التي جدت في عالمنا الاسلامي هي المشكله التي تتعلق بالذره المصونه واللؤلؤه المكنونه في الوقت الذي يرسم التاريخ فيه معلما من معالمه الفاصله في تاريخ هذه الامه المبتلاه وتشتد المعركه بين الحق والباطل ضراوه على ارض الاسلام وفي حصونه بل في كل بيت من بيوته تتطلع الانظار الى موقع المراه المسلمه من هذا الصراع الدائر في جانب عظيم من جوانبه عليها هي فدعاة التقوى والعفاف والطهارة والفضيله قائمون على الثغور يذودون عن دين المراه وكرامتها وعرضها وشرفها ودياب الشهوات يتهارشون على القطعان الهائمه في اوديه الشهوات ومستنقعات الرذيله ويتحفزون للانقضاض على المراه المسلمه هذا يمزق الخمار وذاك يعري الصدر والاخر يروم نزع الازرار لتصبح فريسه ممزقه بمخالب الفاحشه وطعما لايقاع الامه كلها في شباك المفسدين اختاه يا فتاه الاسلام هذه كلمات عابره ابعثها مع كل نبضه امل في عصر تكاثرت فيه الاهواء والفتن الى المراهقه الراكعه الساجده ابعثها الى محميه هذا الدين وقلعه هذه الدعوه ابعثها الى جوهره هذا المجتمع وامل هذه الامه ابعثها الى كل طالبه ومعلمه وكل اخت وزوجه وكل ابنه وام والله اسال ان ينفع بهذه الكلمات في كل يوم تطالعون المجلات بزخم عجيب من التفصيلات والموديلات والموضات والتسريحات والعجيب كيف تقبل الفتاه المسلمه المؤمنه ان تقلد الكاسيات العاريات المائلات المميلات التي رؤوسهن كاسمه البخت المائله فتلك ترتدي البنطال وتلك تلبس القصير وثالثه تسير بكعبها العالي والرابعه متحجبه لكن بعباءه ملونه مزركشه مزخرفه والخامسه قد صبغت شعرها بالوان الطيف كلها والسادسه قد حمرت وصفرت وجهها وهناك امراه تسير بثياب قد شقت من جنبها الى الركبه او الساق وبالقرب منها تسير اخرى وقد فاحت رائحه العطر الباريسي منها وتلك الفتاه تسير مختاله متباهيه فهي تلبس الباروكه الجديده وتلك وتلك وتلك بالشرقي او بالغربي لست بمقتدي انا قدوتي ما عشت شرع محمدي حاشا يطويني سراب خادع ومعي كتاب الله يسطع بيدي ايتها الاخت المسلمه الا لم يرعاك الله ان اهل العلم قد بينوا سوتا للحجاب ثمانيه فاحرصي على حفظها والعمل بها وهي كما يلي اولا ان يكون الحجاب مستوعبا لجميع البدن بلا استثناء فالوجه والكفان والقدمان والذراعان من العوره التي يجب سترها ثانيا الا يكون الحجاب زينه في نفسه كاي يكون مزخرفا او ملونا بالوان ملفتة او منقراشا بخيوط فضية او ذهبية او غيرها ثالثا ان يكون صفيقا متينا ولا يكون شفافا رابعا ان يكون واسعا في الفضاء غير ضيق فيصب شيئا من جسمها او يظهر اماكن الفتنه في الجسم او يلف عليه فيجسد الصوره ونحو ذلك خامسا ان لا تكون الثياب مبخره او مطيبه او معطره سادسا ان لا يشبه لباس الرجال سابعا ان لا يشبه لباس الكافرات مثل ان يكون قصيرا او عاريه ثامنا ان لا يكون ثوب شهره لقوله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهره في الدنيا البسه الله ثوب مدله يوم القيامه ثم الهب فيه ناراً رواه ابو داود جاءت فتاة نصرانية لأحد العلماء وقالت له انا عرفت عن الاسلام الشيء الكثير وقد اعجبت بهذا الدين واحكامه واحببته حباً كثيرا ولكن حكما واحدا صار سببا لعدم دخولي في الاسلام وقد ناقشت حوله عده اشخاص فلم احصل منهم على جواب مقنع واذا استطعت انت ايها العالم ان تبين لي فائده هذا الحكم فانني سادخل في الاسلام فقال العالم وما هو ذلك الحكم فقالت حكم الحجاب فلماذا فرض الاسلام الحجاب على المراه ولماذا لا يتوكا تخرج سافره كالرجل فقال العالم هل ذهبت الى سوق الصاغه والى المحلات التي تباع فيها الذهب والمجوهرات فقالت الفتاه نعم فقال العالم هل رايت يا ان الصائغ قد وضع الذهب والمجوهرات في الصندوق وقفل باب الصندوق فقالت نعم فقال لها لماذا لم تترك المجوهرات في متناول الايدي ولماذا اودعها في الصندوق المقفول فقالت لكي يحرسها من اللصوص والايد الخائنه فقال لها وهذه هي فائده الحجاب ان المراه ريحانه المرأة جوهرة ياقوتة يجب المحافظة عليها من الخائنين والفاسدين ويجب حفظها في شيء يسرها من عيون المجرمين كما يحفظ اللؤلؤ في الصدف حتى لا تقع فريسة لهم والحجاب فقط هو الساتر والحافظ لها إن المرأة المحجبة آمنة من الخائنين لان جسدها مستور ومحاسنها مستوره فالناس لا يرون منها شيئا ولا يطمعون فيها وهم في معزل عنها ولا ينفتهم شيء منها بل يتهيبونها ويستحيون منها كل ذلك لاجل الحجاب اذا فالحجاب وقايه لك وصيانه للشرف والكرامه نعم ايتها الفتاه هذا جانب من فائده الحجاب وهنا تهلل وجه الفتاه النصرانيه وقالت الان اقتنعت بهذا الحكم الاسلامي والان عرفت الحكمه منه والان طاب لي الدخول في الاسلام ثم تشهدت الشهادتين قال السفور تقدم فتقدمي بشجاعه فرمي الحجاب واقدمي ان الحجاب عن الحضاره حاجب فرميه ترقي للرقي بسلمي هي خدعه هي خدعه مماكر متحيل داعي فجور فاسق ومذمم من تستجيب لدعوه هدامه للدين فهي على طريق جهنمي حسد العفيفه أشد العفيفة والمصونة أنها تعبد تبذل للخبيث المجرم لهيب الصراحه ليحرق المظالم ايتها الاخت الفاضله هل تعلمين من يد الخادعه الماكره التي حذرتك منها انفا انها العناوين المشوقه والمقالات الساخره والكلمات الرنانه التي امتلأت بها اعمده الصحف والمجلات وفي التلفاز والقنوات والتي تطالبك فيها بالحريه والتقدم والتطور يكتبها عملاء الماسونيه اليهود ويحررها اهل العلمنه لماذا هذا العمل يا ترى لماذا هذا العمل يا ترى من اجل اضلال المراه والتغرير بها حتى تترك حجابها وتخوض من طهرها وعفافها وتصبح مسخا ورجسا نجسا لا خير فيها لنفسها ولا لزوجها انهم من بني جلدتنا ويتكلمون باللسنتنا ينادون زورا لتحرير المراه انهم يقولون كيف يعيش المجتمع برؤيه واحده والاخرى مكبوته مخلوقه الى متى تبقى المراه حبيسه بين جدران اربع اي يظل نصف المجتمع معطل لا يمكن للمجتمع ان يسير بقدم واحده لماذا انتم متحفظون بل متخلفون ورجعيون اختاه اختاه اناديك فاسمعي مني يا رعاك الله اذا سمعنا اختنا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خياما علقت فوق الرقاب قالوا ظلاما حالكا بين الثياب قالوا التاخر والتخلف في النقاب قالوا الرشاقه والتطور في غياب نادوا بتحرير الفتاه والفوا فيه الكتاب اصموا طريقا للتبرد لا يضيعه الشباب يا اختنا هم ساقطون الى الحضيض الى التراب يا اختنا هم سافلون بغيهم مثل الكلاب يا اختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب يا اختنا صبرا تذوب ببحره كل الصياب يا اختنا انت الافيفه والمصونه بالحجاب يا اختنا فيك العزيمه والنزاهه والثواب والجنه الماوى ويا حسن المآب سياسه تكسير الموج لقد عمد اعداء هذه الامه من اليهود والنصارى ومن سار على نهجهم من العلمانين ودعاة التغريب لسياسه خبيثه في نشر الفساد بالدعوه الى سفور المراه واختلاطها بالرجال فهم لم يطالبوا بذلك مباشره وانما ارادوا لها كشف عينيها فقط حتى لا تسقط في الطريق وتلك هي البدايه ثم قالوا بعد ان بحثوا في الاسفار لا باس من ان تكشف المراه وجهها والدين يسر وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهلاك المتلطعين فحجاب المراه الحقيقي في قلبها وليس في وجهها قال ارفعي عنك الحجاب او ما كفاك باحتجاب واستقبلي عهد السفور اليوم واطرحي عنك النقابه عهد الحجاب لقد تباعد يومه عنا وغاب ثم قالوا ولماذا هذا السواد فيما تلبسينه فوق الثياب لماذا لا تلبسين تلك الكلكبات او العباءات المزركشه والمزخرفه ام من اجل تلك الخرزات والخيوط الفضيه تقوم الدنيا ولا تقعد ثم قالوا انك لا تستطيعين حريه المشي بالطريق والثوب ضيق من الاسفل فما الحل اذا فما الحل اذا الحل سهل اجعلي لي ثوبك فتحه من الاسفل ثم قالوا لماذا هذا السواد اصلا البسي حجابا ملونا ولكن بلون واحد فقط واياكي والتبرج ثم لم يزالوا في وساوسهم حتى قصرت الثياب وخلع الجلباب وطار شعر المراه مع نسيم الهواء في الربيع وفي الصيف والشتاء وهكذا خرجت المراه متبرجه مسافره تختلط بالرجال الاجانب باسم التطور والحضاره ثم انها تجاوزت ذلك كله الى الظهور على شواطئ البحر في المصايف بما لا يكاد يستر شيئا ولم تعد عصمه النساء في ايدي ازواجهن ولكنها اصبحت في ايدي صانع الازياء من اليهود ومشجع الازياء وكانت الدعوه الى مساواه المراه بالرجل المطالبه بحقوق المراه المهضومه المراه المهضومه المسلوبه بزعمهم وهكذا كان الانحراف فهل وعيت اخت المسلمه كيف يقتل الحياء كيف يقتل الحياء وكيف تسرق العفه ارى بين الرماد وميض نار واخشى ان يكون له ذرام فان النار بالعودين تذكى وان الحرب مبداها كلام ايتها الاخت الكريمه يا جوهره هذا المجتمع ان الجواهر كلها تعوض ان سرقت او ضاعت او كسرت الا انت فمن ذا الذي يعوضنا فمن ذا الذي يعوضنا المراه المسلمه الشريفه العفيفه ثم اعلمي ان من سماحه الاسلام انه حرم علينا الاختلاط بين الجنسين صيانه للاعراض وحفظا للكرامه وبعدا عن الشبهات فالحجاب بالنسبه لك كالواحه الواحه التي تتفيئين بظلالها وتتمتعين بجلالها وليس الحجاب سجنا من السجون كما يصور ذلك دعاة العلمانيه والتغريب فاحذري فاحذري ثم احذري من كيدهم بل الجوهره الغاليه الثمينه لا تكون الا مكنونه محفوظه الغناء في سطور يا من هيجتها الأغاني وفتحت لها أبواب الخيالات والأمان أنت الملومة بالتعرض للمحبور وجرأتك على عضاء من الأمور إن الغناء مفسد للقلوب ومن أعظم الصوارف عن المحبوب يهيج ويغري مليء بالآفات والعيوب هو قرآن الشيطان فلا يجتمع في القلب هو وقران الرحمن سكر الغناء اشد من سكر الشراب انه يخطف الارواح ليجول بها في مهامه الخيال ومفاوذ الشراب من شغفت به تلاعب بها الشيطان واسلمها للذئاب ان حقيقه ما يصوت به المغني كلام يجاوز به الحدود فيصف العيون والخدود والثغور والقدود شاطح بالخيال داع الى عباده الجمال يظهر الحزن والتاوهه تلك الساعات ليروج اهل السفهاء فاسد البضاعه وتصاحبه الات لها طنين ورنين تستخف بها عقول الفاسقين وكل ذلك خيالك الاحلام ان كنت تعقلين اذا سكت المغني من اصواته وسكتت الاته فالسامع مرى حلما في نومه ثم افاق من سباته لا شيء بين يديه لا شيء بين يديه الا التخيل والامان الباطله مع زياده ظلمة الران على قلبه والكدر على روحه العاطله ان وظيفة المغني صرف قلبك عما خلق له من محبه المعبود وهو يعلم انه لا يحصل له ذلك الا بالتخيل بلا حدود هو يصور الرجل للمراه بانه غايه الاماني والمراد ويصور المراه للرجل مثل ذلك ليستحكم الفساد ما يزال في ذكر الحب والحبيب والعشق والتشبيب وكان الله اودع المحبه قلوب عبيده وامائه ليتعلق بعضهم ببعض ومن اجل ذلك خلق الله السماوات والارض اسمع الى قول الرب جل وعلا وهو يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين اولئك لهم عذاب مهين قال ابن مسعود رضي الله عنه هو الغناء والله الذي لا اله الا هو ويرددها ثلاثه وقال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرا والحريد والخمره والمعازف وقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه الغناء والعزب مزمار الشيطان وقال الامام مالك رحمه الله الغناء انما يفعله الفساق عندنا وقال ابن القيم رحمه الله الغناء بريد الزنا ايتها الاخت المسلمه هذا هو الحق هذا هو الحق فما بعد الحق الا الضلال همسه في اذن العروس ايتها الفتاه المسلمه اعلمي يا رعاهك الله ان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الزواج ولذلك قال فمن رغب عن سنتي فليس مني ولذلك اياك ثم اياك من العزوف عن الزواج بحجه الدراسه أو الشهادة أو العمل واحرصي على من يتقدم لك من أهل الدين من أهل الدين والخلق الحسن وكما قيل إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها والنكاح المبارك هو الذي لا كلفة فيه فوق طاقة الزوج لذلك يقول صلى الله عليه وسلم أكثر النساء بركه أقله النمأونة يا رهيفه الاحساس والمشاعر قال صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها فاضرب ذات الدين تربت يداك ايتها الفتاه الصالحه قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه ايتها الاخت المسلمه احذري من دبله الخطوبه فانها من عاده النصارى ايتها الاخت المسلمه كوني حريصه على حفله زفاف اسلاميه خاليه من المنكرات مثل النصه او ما تسمى بالكوشه وهي صعود العريس مع العروس امام النساء احذري من التعاقد مع المغنيات والمطربات او المطربين بالنسبه للرجال احذري من وضع اشرطه الغناء عبر مكبرات الصوت ولا ربما الرقص معها احذري من التصوير الفوتوغرافي او بالفيديو لمحذورات شرعيه كبيره احذري من الذهاب الى ما يسمى بالكوافير لما في ذلك من المنكرات والمحذورات الشرعيه احذري من التغالي بملابس ليله الزفاف والاسراف فيها احذري من السهر في ليله الزفاف حتى ساعات الفجر ولربما النوم عن صلاه الفجر احذري من اخذ شعر الحاجبين لان هذا حرام وصاحبه متعرض للوعيد الشديد لما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه لعل النامصه والمتنمصه فالنامصه هي التي تزيل شعر حواجبها والمتنمصه هي التي تطلب ذلك من غيرها الفتات ووهم الحب المزيف ان من المؤسف ان الكثير من وسائل الاعلام بما تبثه من افلام ومسلسلات وقصص واشعار توحي الى كل فتا وفتاه بان هذا الحب امر ضروري في حياه كل انسان وان الفتاه التي لا تتخذ لها صديقا وعشيقا هي فتاه شاذة وغير ناضجة ولا واعيه مما يدفعها الى البحث عن حبيب باي ثمن ولو على حساب حياءها وعفتها وكرامتها وطهارتها وحين تعجز الفتاة عن ذلك لغلبة الحياء أو لأمور أخرى فإنها تشك في نفسها وتعد ذلك مشكلة مشكلة تحتاج إلى حل أيتها الأخت في الله إن الحب العاطفي والعشق الغرامي الذي ينشأ في بيئة غير بيئة الزواج الذي أحله الله تعالى ورغب فيه فهو خناء وفجور مرفوض وهو نزوات طائشة وعواطف مبتدله واحاسيس كاذبه ومشاعر تباع وتشترى ولذلك فهو ينهار ويسقط بالكليه بعد الزواج مباشره في اغلب الحالات هذا ان كان هناك زواج ان الحب الذي ينمو في الظلام ويترعرع عبر مكالمات ورسائل الغرام الحب الذي لا يظهر الا في اخر الليل كالخفافيش ليس حبا عفيفا ولا عشقا صادقا بل هو حرق للاعصاب واشغال للقلوب والارواح وقتل للمشاعر النبيله ووعد للفضيله انه جحيم لا يدرك بشاعته وشناعته الا من جربه وعرفه اما الحب الشريف فهو الذي ينمو وينبت في النور وهو الذي يسقى بماء الحياء والفضيله هو الحب الذي يطرق البيوت من ابوابها هو الحب بعد الزواج وما اجمل ما قاله الشاعر في وصف الفجور والفسق الذي يسمونه كذبا الحب الحب في العصر الحديث كسله معروضه في ابشع الاسواق يتندر العشاق فيه ببعضهم ويقاطعون مكارم الاخلاق ويمهدون له بكل عبارة ماخوذة من دفتر الفساق كسروا براءته وطافوا حولها يستهزئون بطهرها المهراق وتعلقوا بغناء كل غريقه في لهوها مصبوغه الاشداق الحب في العصر الحديث روايه ممسوخه عرضت على الاطباق واعلمي ايتها الاخت المسلمه ان للحب المذكور اضرارا كثيره ويمكن تصنيفها الى ما يلي اولا الاضرار الدينيه ثانيا الاضرار النفسيه ثالثا الاضرار الصحيه وانا لن اتكلم معك عن جميع هذه الاضرار بل سوف اعطيك ضررا واحدا فقط من الاضرار الدينيه لاحظي لاحظي اخيه اني اقول لك ضررا واحدا فقط من الاضرار الدينيه والا فالاضرار كثيره الا وهو الوطوع في الفاحشه التي حرمها الله عز وجل والتي هي من كبائر الذنوب ومن أسباب سخط علام الغيوب فكم من فتاة عفيفة شريفة كشفت سوأتها وانتهك عرضها باسم الصداقة والحب والأخبار في ذلك مبكية ومحزنة تتفطر منها القلوب وتقشعر من هولها الأفدان وإن كانت قليلة ولله الحمد إذ أن أي فتاة مسلمة عاقلة تدرك هذا الامر جيدا وتحسب له الف حساب ولكن حين تستحكم الغفله وتثور العاطفه التي لم تضبط بضوابط الشرع والعقل يحضر الشيطان وتنسل فتاه نفسها في غمره الهوى فلا تفيق الا وهي غارقه غارقه في مستنقع الرديله الاسن ولن اطيل بذكر القصص في ذلك ويكفي ان اذكر في هذا المقام قصه واحده فقط لتكون عبره لمن اراد ان يعتبر تقول صاحبه القصه لا اريد ان تكتبوا ماساتي هذه تحت عنوان دمعه ندم بل اكتبوها بعنوان دموع الندم والحسره تلك الدموع التي درفتها سنين طوال انها دموع كثيره تجرعت خلالها الام عديده واهانات ونظرات تحتقرني بسبب ما اقترفته في حق نفسي واهلي وقبلها داوا ذاكر ربي انني فتاه لا تستحق الرحمه او الشفقه لقد اسأت الى والدتي واخواتي وجعلت اعينهم دوما الى الارض لا يستطيعون رفعها خجلا من نظرات الاخرين كل ذلك كان بسببي لقد خنت الثقه التي اعطوني اياها بسبب الهاتف اللعين بسبب ذلك الانسان المجرد من الضمير الذي اغرانني بكلامه المعسول فلعب بعواطفي واحاسيسي حتى اسير معه في الطريق السيئ وبالتدريج شيئا فشيئا جعلني اتمادى في علاقتي معه الى اسوء منحدر كل ذلك بسبب الحب الوهمي الذي اعمى عيني عن الحقيقه وادى بي في النهايه الى فقدان اعز ما تفخر به الفتاه ويفخر به ابواها عندما يزفانها الى الشاب الذي ياتي الى منزلها بالطريق الحلال لقد اضعت هذا الشرف مع انسان عديم الشرف انسان باع ضميره وانسانيه بعد ان اخذ مني كل شيء فتركني نعم تركني اعاني واقاسي بعد لحظات قصيره قضيتها معه لقد تركتني في محنة كبيرة بعد ان اصبحت حاملا وانا ذاك لم يكن احد يعلم بمصيبتي سوى الله وعندما حاولت البحث عنه كان يتهرب مني على عكس ما كان يفعله معي من قبل اي ياخذ ما يريد لقد مكثت في نار وعذاب طوال اربعه اشهر ولا يعلم الا الله ما قسيته من الامام النفسيه بسبب عصياني لربي واقترافي لهذا الذنب ولان الحمل اثقل نفسيتي واتعبها كنت افكر كيف اقابل اهلي بهذه المصيبه التي تتحرك في احشائي فوالدي رجل ضعيف يشقى ويكد من اجلنا ولا يثاد الراتب يكفيه ووالده امراه عفيفه وفرت كل شيء لي من اجل ان اتم دراستي لاصل الى اعلى المراتب لقد خيبت ظنها واسأت اليها اساءه كبيره لا تغتفر لا زلت اتجرع مرارتها حتى الان ان قلب ذلك الوحش رق لي اخيرا حيث رد على مكالمه الهاتفيه بعد ان طاردته وعندما علم بحملي عرض علي مساعدتي في الاجهاض واسقاط الجنين الذي يتحرك داخل احشائي كنت اجن كنت اجن لم يفكر ان يتقدم للزواج مني لاصلاح ما افسده بل وضعني امام خيارين اما ان يتركني في محنتي او ان اسقط هذا الحمل للنجاهه من الفضيحه والعار ولما مرت الايام دون اي تقدم لخطبتي ذهبت الى الجهات المسؤوله نعم ذهبت لاخبرهم بما حدث من جانبه وبعد فتره من الزمن تم القبض عليه وتبين لي انه اعطاني اسما غير اسمه الحقيقي لكنه في النهايه وقع في ايدي رجال الامن واتضح انه متزوج ولديه اربعه من الاولاد ووضع في السجن وعندما علمت انه متزوج ادركت كم كنت غبيه كم كنت غبيه عندما سرت وراءه كالعمياء ولكن ماذا يفيد ذلك بعد ان وقعت في الهوه السحيقه التي جعلتني اتردى داخلها لقد ظن انني ما زلت تلك الفتاه التي اعماها كذبه حيث ارسل الي من سجنه امراه تخبرني بانني اذا انكرت امام القاضي بما حدث منه فسوف يتزوجني بعد خروجي من السجن لكنني رفضت عرضه الرخيص والان اكتب لكم بعد خروجي من سجن الشرطه الى سجن الاكبر منزلي ها انا قابعه فيه لا اكلم احدا ولا يراني احد بسبب تلك الفضيحه التي سببتها لاسرتي فاهدرت كرامتها ولوثت سمعتها النقيه لقد اصبح والدي كالشبح يمشي متهالك يكاد يسقط من الاعياء بينما اصبحت امي هزيله ضعيفه تهذيب الاستمرار وسجنت نفسها بارادتها داخل المنزل خشية كلام الناس ونظراتهم ثم تختم رسالتها بقولها انني من هذه الغربة الكئيبه ارسل اليكم بحال المرير انني ابكي ليلا ونهارا ولعل الله يغفر لي خطيئتي يوم الدين واطلب منكم الدعاء لي بان يتوب الله علي ويخفف من الامي فهل بعد هذه العبره من عبره وهل بعد هذه العبرات من عبرات الا لمن كتب عليه الشقاء والعياد بالله اختاه دينك منبع يرو به قلب التقي وتشرق الانوار ودعاؤك الميمون في جنح الدجا سهم تذوب امامه الاخطار في كفك النشء الذين بمثلهم تصف الحياه وتحفظ الاثار هزي لهم هزي لهم جذع البطوله ربما ادماء وجوه الظالمين صغار غذي صغارك بالعقيده انها زاد به يتزود الأبرار لا تستجيبي للدعاوى إنها كذب وفيها للظنون مثار وأخيرا من يحول بينك وبين الطيبة أيها الأخذ في الله تعالي نقرأ معا هذه الآية التي لما سمعها إبليس بكى وتحسر آية تحسر 111. وتؤنس المذنبين التائبين 112. وهي دعوة للمفرطين والمقصرين 113. قال الله جل وعلا 114. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله, ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ أَيَّتُهَا الْأُخْتُ فِي اللَّهِ 117. من منا لا يذنب ومن منا لا يخطئ في حق ربه وهل تظنين أن أخطاءنا أمر تفردنا به ولم نسبق إليه كلا فما كنا في يوم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 118. ولكن نحن بشر معرضون للأخطاء وكل من ترين من عباد الله الصالحين لهم ذنوب وخطايا قال ابن مسعود رضي الله عنه لاصحابه وقد تبعوه لو علمتم بذنوبي لرجمتموني بالحجاره وقال حبيبك صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم ان هذه الخطايا ما سلمنا منها ولن نسلم فتعالي معي يا امه الله ندحر الشيطان باستغفار من القلب على ذنوب مضت تعالي معي نجدد التوبه الى الله عز وجل ولتكن توبه صادقه من القلب وليكن دعونا قول الباري عز وجل ربنا ظلمنا انفسنا وا ان لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بيني وبينك جسر حب خالد وار ان تحرك كل قلب جامد بيني وبينك من صلاتي سلمى ما زلت امنحه عزيمه صامدي ارقى به ارقى به عن هذه الدنيا التي تغري ببهجتها فؤاد العابد يا رب عفوا أن ذنبا لم يزل عب أن يعذبني ويوهن ساعدي أخطأت يا ذا العفو حتى سرت في طرق الأسى أمشي بذهن شاردي أرنو إليك بمقلة مكسورة فيها من العبرات أصدق شاهدي يا رب أوهن قلبي الشاك الأسى يا رب ما جت بالانين قصائدي من ذا يفك الطوق عن عنقي اذا جمع الانام على صعيد واحدي مالي سواك مالي سواك اذا تضاربت الرؤى حول الصراط وجف ماء الرافدي وجهت نحوك يا مهيمن دعوه مشفوعه مني برهبه ساجدي واعلمي يا رعاك الله أن المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من مئة مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة من قبل أن يقوم يقول رب اغفر لي وتب علي ويقول انك انت التواب الغفور رواه الترمذي اما انتم يا من اسرفتم على انفسكم بالمعاصي والذنوب حتى ظن بعضكم ان الله لا يقبل توبته اذا تاب فاني اقول لكم مهلا مهلا فالباب لا يزال مفتوحا واني اقول لكم جميعا من قلب محب للخير لكم ولامثالكم استمعوا الى الله وهو يناديكم قائلا يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيب الى ربكم واسلموا له بل اعلمي اخيه ان الله يفرح بتوبتك ان الله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب من احدكم كان على راحلته في ارض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجره فاطجع في ظلها وقد ايس من راحلته فبينما هو كذلك اذا بها قائمه عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطئ من شده الفرح قواه البخاري ومسلم وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارايت من عمل الذنوب كلها ولم يتهك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجه ولا داقه الا اتاها فهل لذلك من توبه قال فهل اسلمت قال اما انا فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن قال وغدراتي وفجراتي قال وغدراتي وفجراتي قال نعم قال الله اكبر قال الله اكبر فما زال يكبر حتى توارى رواه البزار والطبراني فيا ايتها الفقيره الى ربك وان كنت غنيه في دنياك ماذا تريدين بعد هذه البشارات عودي الى ربك فالعود احمد لك في الدنيا والاخره ففي الدنيا اطمئنان في القلب وانشراح في الصدر وسعه في الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فهو ان لم يرزقك مال رزقك زياده في الايمان وفي الاخره جنات عدن مفتحه لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون هذا ما توعدون هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد ويقول الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم اختي في الله تامي تاملي تاب الله علي وعليك هاتين القصتين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 كنت متماديه في المنكرات والعصيان و لكم حاولت والدتي نصحي وتذكيري لدرجه انها تبكي امامي ولكن بدون فائده ظللت اسير في طريق مظلم كالح اتخبط فيه بين الاوهام والخيالات وعندما يسدل الليل ستاره الاسود افكر فيما افعله غدا وعندما يشرق النهار ابلج واضحه احمل هم الليل وبماذا ساقضيه ليس لي هم غير الدنيا واضاعه الاوقات بدون فائده وتمر ساعات وانا ما بين اغنيه او مجله او فيلم ساقط وهكذا البستني الغفله من ثيابها الوانا شتى وذات يوم مللت من ذلك الروتين اليومي ومن نصح والدتي وتذكيرها لي بوالدي المتوفى رحمه الله وحرصه علي وفجاه دخلت غرفتي التي تضج بالاشرطه والمجلات والصور وفتحت نافذه غرفتي فاذا بصوت فاذا بصوت امام المسجد يهز مسامعي وكلمات بارئ تفعل ما تفعله في نفسي من تاثير كبير سبحان الله وما اشد تلك الكلمات وما اعظمها ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الذل لديه رقيم عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق فذلك ما كنت منه تحي وانفخ في الصور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس بما صنعت ساقوا شهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لديعته القي في جهنم كم كل كفار عنيد من نافل الخير معتد المريد الذي جعل مع الله الا من اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصروا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بضلاب للعبيد انها الحياه الحقيقيه ما اقسى الموت وما اشد غفلتي عنه والقبر لقد طوته الغفله في طي النسيان في حياتي والصلاه ما داع عنها انها مجرد عاده ان وجدت نفسي متفرغه اديتها والا تركتها كغيرها من الفرائض وكتاب الله لا تمسه يداي إلا في المدرسة إن حضرت هذه الحصة وإلا هربت مع قريناتي ودق جرس الإنذار في نفسي مدويا وانهالت الأسئلة من كل جانب من جوانحي يا إلهي يا إلهي ماذا أعددت لسؤال ربي ماذا أعددت للقبر وضمته وللموت وسكرته لا شيء ابدا لا رصيد لدي انجو به ولا زاد اتزود به سوى حفظ عشرات الاغاني الماجنه يا الهي ماذا سافعل قاح من العمر الكثير ذنوب في الليل واثام في النهار اذا لا بد من الرجوع نعم الرجوع الرجوع الى الله والاستعداد يوم يشيب فيه الولدان لا بد من الاستيقاظ والعمل بالجد والاخلاص لعل الله يعفو عن الكثير ويقبل مني القليل هذه يا اخيه صفحه واحده من صفحات التائبات ودمعات التوبه دمعة تطفئ حرقه الذنوب والعصيان وتخفف مراره البعد والحرمان دمعة تنجلي بها ظلمة الليل الحزين وظلام السنين اليك اخيه صفحة اخرى من صفحات التائبات تقول هذه الفتاه نشات في بيت متدين بين والدين صالحين كنت ابنتهما الوحيده وكان يحرصان دائما الا تنشئتي تنشئة صالحة والالتزام بأوامر الله وخاصة الصلاة وما انقربت سن البلوغ حتى انجرفت مع التيار وانسقرت وراء الدعايات المضللة والشعارات البراقة الكاذبة التي يروج لها الاعداء بكل ما يملكونه من طاقات وامكانيات ومع ذلك كنت بفطره السليمه احب الاخلاق الفاضله والصفات الحميده واخجل ان ارفع عيني في اعين الرجال كنت شديده الحياء قليله الاختلاط بالناس ولكن وللاسف الشديد زاد انحرافي وضلالي لدرجه كبيره بعد ان ابتلىني الله بزوج منحرف لم اسال عن دينه كان يمثل علي الاخلاق والعفه عرفني على كثير من اشرطه الغناء الفاحش الذي لم اكن اعرفه من قبل واهدا الي الكثير من هذه الاشرطه الخبيثه التي قضت على ما تبقى في من دين حتى تعودت اذني على سماع هذا اللهو الفاجر تزوجته ووقع الفاس في الراس زواجي في بدايته كان فتنه عظيمه لما صاحبه من المعازف وآلات الطرب والتبذير والإسراف والفرق الضاله والراقصات الخليعات مما صد كثيرا من الحاضرين عن ذكر الله في تلك الليله ومع مرور الايام التي عشتها مع هذا الزوج الذي كان السبب الاول في انحرافي وشرودي عن خالقي تركت الصلاه نهائيا ونزعت الحجاب الذي كنت ارتديه سابقا ولانني لم اعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه قطعت الصلاه بربي فقطعت الصله بي ووكلني إلى نفسي وهواي ويا شقاء من كان هذا حاله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولكنني لم أجد السعادة بل الشقاء والتعاسة كنت دائما في هم وفراغ كبير أحسه بداخلي رغم ما وفره لي زوجي من متاع الدنيا الزائل لقد انزلني هذا الزوج الى الحضيض الى الضياع الى الغفله بكل معانيها كنت دائما عصبيه المزاج غير مطمئنه ينتابني قلق دائم واضطراب نفسي وعقوبه لي من الله حرمت الذريه وكما كنت متبرجه ينظر الي الرجال كذلك كان زوجي يلهث وراء النساء ولم يخلص لي في حبه فقد تركني وانشغل بالمعاكسات والجري وراء النساء تركني وحيده واعاني الم الوحده والضياع واتخبط في ظلمات الجهل والضلال حاولت مرارا الانتحار لكي اتخلص من هذه الحياه الكئيبه ولكن محاولاتي باءت بالفشل واحمد الله على ذلك الى ان تداركني الله بفضله ورحمته واستمعت الى شريط لاحد القراء وهو يرتل ايات من كتاب الله بصوته الشجي ايات عظيمه اخذت بمجامع فكري وحركت الامل بداخلي تاثرت كثيرا وكنت اتوق الى الهدايه ولكنني لا استطيعها فهرعت الى الله ولجأت اليه في الاسحار ان يفتح لي طريق الهدايه ويزين الايمان في قلبي ويحببه الي ويكره الي الكفر والفسوق والاصيان كنت دائما ادعو الله بدعاء الخليل ابراهيم عليه السلام ربي اجعلني مقيم الصلاه وبن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ورزقني الله بشائر الهدايه فحافظت على الصلاه في اوقاتها وارتديت الحجاب الاسلامي وتفقهت في كثير من امور ديني حافظت على تلاوه كتاب الله العزيز باستمرار واحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته العطره والكثير الكثير من الكتب النافعه واصبحت اشارك في الدعوه الى الله وقد حصل كل هذا الخير بعد ان طلقت من هذا الزوج المنحرف الذي كان لا يلتزم بالصلاه وفارقته رغم حبي له وآثرت قرب خالقي ومولاي فلا خير في زوج طالح صدني عن ذكر الله ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وها أنا الآن والحمد لله أعيش حياة النور الذي ظهرت آثاره على قلبي ووجهي هذا بشهادة من أعرفه من أخوات المسلمات يقلن لي ان وجهك اصبح كالمصباح المنير وقد لاحظنا ان النور يشع منه وهذا فضل عظيم فضل عظيم من الله بكت عيني بكت عيني وحق لها بكاها على نفسي التي عصت الالهه ومن اولى بطول الحزن منها وبالاذام قد قطعت مداها فلا تقوى تصد عن المعاصي ولا تخشى الاله ولا تناهى فتئوب من الاساءه في صباح وتنقذ قبل ان ياتي مساها وتنكث عهدها حينا فحينا كان الله فيها لا يراها وفي الختام اسال المولى جل وعلا ان يهدي نساء المسلمين و ايحفظهن من كل سوء ومكروه وان يجعلهن في الدنيا كاسيات مكاسيات وفي الاخره من الحور العين في الجنات اللهم تفعل التائبين والتائبات اللهم تب ا للتائبين والتائبات اللهم تب ا للتائدين والتائبات هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمع.